يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 118. إنما يريد الشيطان أن يفعل بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن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 121. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا أن لكم الله بشيء من الصيد تناله أيدكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين لا فلا تقتلوا الصيد وأنتم حرق ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به هَذِيَ عَنْ بَالِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ أَفَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو sitä